وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا أو توسعوا